اِذَا لقيتم الَّذِينَ كفروا فَضَرْبَ عِقَابٍ حتى اِذَاءً قَرَاصًا فشدوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ونطلق بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فستحسر لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 الكافرين لا مولا لهم إن الله يدخن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأن من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين لهم سوره عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنّة التي وعد المتقون فيها انها همم أنهأهم من لبن لم يتغير طعمه وأنهأهم من اللبن لم يتغير وأنهار من قمر لذة من الشاربين، من عسل من ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو فالد في النار وسقوا ماء حميلا فقطع أمعاءهم ومنهم من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 الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بعثه فقد جاء اشراقها فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جاءتهم ذكراهم فاعلم أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متطلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا مزلت سورة فإذا شورة محكمة ودفع فيها القتال رأيت, رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشد عليه من الموت فأوما لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم؟ أَلاَ الذين الَّذِينَ الله اللَّهُ فَأَصْمَمُ وَأَحْمَى أَهْصَارَهُمْ أَفَلَا يَسْتَنفِرُونَ الْقَوْمَ أَمْ وَلَا قُلُوبٌ بِأَقْفَالِهَا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 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله تنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أشفق الله وكرهوا رضوانهم فأحدثوا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أهلين اخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم تسيناهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أَعْمَالَكُمْ ولنبلونكم حتى نعلم المجاندين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إِنَّ الذين كفوا وخذتوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لهم. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحذق أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اوضلوا أحمالكم إن الذين كفروا وخذوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفارا فلن يغفر الله لهم فلا تهموا وتدعوا إلى وأنتم الأعلم والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا بعض ولهن وإن تؤمنوا وتتقوا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَلَا يَسْأَلُ عَنْ آلِهَتِهِ مَن فِي ها, أنتم ها في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم